இன்னும் In... والذين تدعون من دونه لا يستطيع وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمع وترى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزونك من الشيء شعي طانينا زو اتقوا إذا مستهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم قُل إِنَّمَا تَتَّبِعُونَ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِن رَّبِّي ۚ هَٰذَا بَصَائِرُ قَوْمِي يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَذِكْرِ رَبِّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْوُدُوِّ وَالْآصَارِ وَلَا تَكُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ إِنَّ الَّذِينَ لله يسبح كنا عبادتي ويسبحون ويسبحونه وله يسجدوا